سبحان, سبحان الذي يسرى في فين يحمل الزغرى خرمنا سبحان الذي يا عشيق يا جمالي الدنيا يا أصفى نجيم يبوسمك يم يا سورة حناني يا عشيق أتعلم يا جمالي الدنيا يا أصفى نجيم يبوسمك يلي اللي ربيت القيم دي وغرست المحتوان يا ضيل للعاطفه اصل وامومه فاطمه يا ضيل للعاطفه اصل يم يا صورت حنان يا عشق علمنا يا جماعه لي الدنيا يا اصفى نجينا الضو والسنا يا اللي ربيت القيم ديو وغرست المحتويات يا غصن للعاطفه اصله امومه فاطمه يا غصن للعاطفه اصفى يمّا يا أمنيات من سيمات تضحيات لتش ايجاد ع القدم تسجيد تربيات يمّا تضحيه لتجينت على القدام تسجد بتربيان والدان معظما والنعم توجب حمدها وما يحسها اللي فقدها تالي لو راحت بعدها شل عمال الوالدة نعمة عظيمة تحوك اللحظة حميمة رحمة البال رح يملك الأمال ونعمت وجب حمدها وما يحسها اللي فقدها تالي لو راحت بعدها شل عمال تالي لو راحت بعدها شل عمال تالي لو راحت بعدها شل عمال بعد <تصفيق> يم يا سورة حناني يا عشق اتعلم يا جمال الدنيا يا صفى نجيم يا اللي رب بيت القيم يا وغرس المحتوى يا غصن للعاطفه يا امومه فاطمة يم يا سورة حناني يا عشق أتعلم يا جمال الدنيا يا أصفى نجيم يا بسم يلي ربيت القيم بي وغرست المحتوى يا غصي للعاطفة أصلى أمومة فاطمة يا غصي للعاطفة أصلى يوم يا امي يا من سي مات تضحيه لا تجين على القدم سجيد التربيان يوم سيمى طبع حياه لا تجن على القدان تسجد تربيه والدينا هم عظيمات تحكي البار الرحيم في الامال والنعم توجب حمدها وما يحس إلا الفقدها تالي لو راحت بعدها في العمال والدة نعمة عظيمة تحقو كل لحظة حميمة رحمة البار الرحيم كل والنعم توجب حمدها وما يحس إلا الفقدها تالي لو راحت بعدها شل عمال تالي لو راحت بعدها شل تالي لو راحت بعدها جل حنان نجار رد عرف نصيب الحسن وسل حسين نزنب من الامومه من عرف انجل حنان نجار عرف مصيبة الحسان وسل حسان وزانب إذا انظروا لفاطمة علي إليه في غذي الشفان وهي الأمو أم الكاملة فقد غياء قدام الزمن بعد غشي اي اللي ابو جمد حنانه من من احان واذا مسي الغت اندفن مع غك هذا اندفن مع غك بعد غشيل يبقى من حنان ومن حنان ومنها من أحن واذا مثيل هتندفل مع غكيل سرندفل غريبة لحظة الجن يفقد الإبن حنانة بمس عرضة صغط الجفن تموت البسمة هل سنت على الثغة وكل لحظة حياته يا غتل جفن غريبة لحظة الجن يفقد الإبن انا نبمس عقام بت تموت البسمه هل سنه تعالى الثغار وكل لحظه بحياتي ويا غت ندفي اي اوكي لحظه بحياتي ويا اي اوكي لحظه بحياتي ويا يا علل بتوله بالشجن تجمعا او بنيها الى الوداع عهيت من من الجنف ايدها علل بالشجن تجمعا وبنيها الى الوداع راهيت مد من الجفان ايدان تضم بني جع السجود وعلى ظلي عظم غار العطف جنب عجيبة شي هي نغو عاطفة تريد لما بيت العمو ونزلت بألم من لا يكسما تناجي في حزبها حما يلحمها يا حيدر خذبني إياك يا حيدر خذبني بس عن الجسد قابوا اللهم يموتون على فاطمة ونزلت بألم ملايك السماء تناجي في حزنها حما يلحم يحيدر خذبني مكبس عن الجسد قابوا اللهم يموتون على فاطمة قابوا اللهم يموتون على يا غب الله يوم مكتونع من الامور ما من عرف اجل حنان وجرى عرف مصيبه الحسن وسل حسين نور سنه اي من الامور من عراف أجل حنان جراب عرف نصيبة الحسن وسل حسن زين إذا انضروا لفاطمة علي ليفن بالشفان ويه الامور ما كامله في قد غيا التمن الزمن غريبه لحظه الدنيا فوق دال ابن حنانه بمساعه ضمبه الجفن تموت البسمه هل شانه على الثغر اوكي اللحظه بحياه شو يا ايه غريبة لحبة الحي غريبة لحبة الحي يفقد الابن عحنا عناب ومساعة قمضة الجفن عتموت البسمة هل شانت على الثغار ايه وكل لحظة بحيقت وياغتن دفن ايه وكل لحظة بحيقت وياغتن یا زهرا یا زهرا یا زهرا ای یا زهرا بعد صیح یا زهرا في الصنين يتم ظلل ودموع أجراغ والأوم إذا ترحل شليه في قلب ناغ يدمعي الحزن يخجل ويستا يا حطف رضا ترجع انت اي غصني يا يتيم فله اي وين اوه وما اذا ترح انشلي ابو قلبنا الله دمعي الحزن من حزني خجل اي وي ستار يا عطفر مننا وقف لا تشوف مغع المغتسال زي نابتي اجري بأسل ما يدمع ايو حسين نعاتل بتولى بأمال قلبي لحسن بمي تقاط ايو قلبي لحسن بمي بعاد بم الله صدره كل و غالي تجنه انت حمي يا رض الباري ولكا ارع صار لمن ايهني بيه عنا الفرجاري غوم الداري اعظاها موجه المعنى معنى غم تواري معنى غم تواري ايش لوني اللي أمه مثل فاطمة عنا تموت بصغر سينغة أحقي يجري على غد معاد ما ينشى يا يا شيق صدر وبقلب دفن يا شيق صدر وبقلب دفن يا زهراء يا زهراء يا زهراء يا زهراء يا زهراء زغراء حبيبي غصن قلبي تمظلل ودموع وعى جراح الله والاقضم اذا ترح شلي بو قال ادم عيني ينحزن يخجل ايو يا سطر يا عصف رضال اعد عذابار يتمى الفن ايو ترجعت منى اطفل مضاع الما تتسال ذنوبك تجري بسلمه يا دمع حسنا عندنا البت اولاد امال قلبي الحس ان ما يتقطع اي والله لدجنه اي وتحمي يا رطل باري اي ولكا وغو صار لمنا هي لبنا وامت تعمنا اي وعلي يا غمه داري اي اعظام واموج صدرك معنا انت حمايه اللي رضى هي ويكا يا ستار المنن عيني بعنذر جاري قال بنا وعلي يا قم الدار هي عبا غما وجه معنى جواري ستر الله الوان يا علي دي جنة اي وتحمي لي رطل داري اي ولكا باو صار لنا منه اي وين بن اي وعلى هم داري